الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ليصطالحين أشهد <تصفيق> أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فقد تقدم معنا في هذا الكتاب المبارك مراحل تنبيه العالم على خطأه وذكر المصنف نقلا عن ابن جماعة وغيره هذه الطرق الاربعه المتدهده فيما لو اطى الشيخ وكيف يتوجه الطالب اليه بتنبيه في ادب وتلطف ثم قال رحمه الله ذم كثرة السؤال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا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 قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاءا فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقته فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا حتى فرغ من الآية كلها وهذا من أقبح ما يكون أن يسأل الرجل استهزاءا وهذا يعني لا يكاد يفعله صاحب ديانه وصاحب هداية وانما لطبيعة المنافقين واشباه المنافقين ممن لا يرجو لله تعالى وقارا في قلبه ورقت ديانته الى هذا الحد الذي يعني فيه اعتراض خفي على الطريق وعلى مسلك اهل الاستقامه فيشوش عليهم ويستهزئ بهم فيطلق بعض الاسئله لا لجهله بها او لحاجته الى علمها بقدر ما هو يعني نوع من الاستهزاء الخفي وهذا نعيد انفسنا واخواننا منه على كل حال وعن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس وصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعه وذكر ان بين يديها امورا عظاما ثم قال من احب ان يسال عن شيء فليسال عنه فوالله لا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا والظهر أن هذا في موطن غضب وكأن شيئا أغضبه صلى الله عليه وسلم وكأنه لحظة يعني كثرة سؤال بعض الناس على وجه ليس فيه تحقيق الإفادة وهذا يعني من العلم الذي لا يستحبه عمل وهذا مذموم، ولهذا كره أهل العلم أن يأتي الرجل يسأل سؤالا لا ينفعه أو لا يعنيه أو لا يهمه أو لا يناسبه أو لا يناسب صرحه في هذا الوقت أو في هذا المقام أو في هذا المكان إلى غير ذلك كانوا يكرهون وأصل هذا من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال أنا فأكثر الانصار البكاء وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني وبكاء الأنصار لأنهم فهموا ما وراء قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقفوا عند مجرد اللفظ تلوني هذا أمر واسع وما أكثر ما قال لهم ذلك صلى الله عليه وسلم لكن الأنصار فهمت من لهجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقته ومن القرائن المحيطة وكانت صحابة عموما عندهم حساسية مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون متى يغضب ومتى يفرح ومتى يحب ومتى يكره لاهتمامهم به بأبي هو ومني صلى الله عليه وسلم ولتأذبهم معه ولحرصهم على تسجيل أحواله وأفعاله أكثر أنصار البكاء لما رأوا من غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول استنوني فقال أنا فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله قال النار هذا الرجل من المنافقين يعني يقول اين انا غدا وكأنه عنده بعض المعلومات ان الغيب لا يعلمه الا الله ونحو ذلك فقال يعني وماذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمن في الجنه ومن في النار حسبها خطا كما يقولون فاذا بالوحي يعني يبادره فلا يتكلم النبي إلا بوحي فاذا قال النار فقد حسب فلا حول ولا قوة إلا بالله يعني ما ظنك رجل سمعت أن مدخله النار فقد حسمت القضية في شأنه لولا أنه منافق لا يحس ولا يشعر لمات من ذلك لكن قد سبق موت قلبه نعوذ بالله من ذلك أين من هذا من يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة من الناس من يعلم أنه من أهل الزنة في أطحاب النبي صلى الله عرف ذلك لبشارة النبي صلى الله وصار يكمل الطريق على هذا ومن الناس من المنافقين من عرف انهم من اهل النار باخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويكمل الطريق عليها وهذه همم وحجوب وقلوب واسرار ولا حول ولا قوه الا بالله فقام عبد الله بن حذافه قال من ابي يا رسول الله قال ابوك حذافه وكانه يعني سمع طعن بعض الطاعنين في شانه فأراد أن يستغل الفرصة ويثبت يعني صحة نسبه. قال أبوك حزافة. يعني لما يحب الله أبوه. قال. قال ثم أكثر أن يقول سلوني. يعني يتزيدهم من السؤال. لكن على الحالة التي هو فيها غضبان لكسره في السؤال ولتكلف. في إراد المسائل مما يعني قد يترتب عليه ما يحظر ولا يحمد فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، وهنا فهم عمر الموقف جيدا وأحسن التصرف بدل أن يقتصر على البكاء كما فعلت الأنصار وشاطره للنبي صلى الله عليه وسلم لهمه وحزنه ويعني اظهارا لشفقاتهم عليه لابيه وامي ان يكون يعرض له شيء يكرهه لكن عمر كان اكثر اهابيه واكثر توفيقا فبرك على ركبتيه تسليما وإذعانا وخضوعا وإشارة الى ان هذا شأن كل من حضر وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وأجمل يعني الموقف هذا المعنى المناسب الذي فيه وجوب التسليم من المسلمين عموما والرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه والرضا بالإسلام وبالله عز وجل فكأن هذا خفف من ما النبي صلى الله عليه وسلم من المعنى <تصفيق>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 فلم أرك اليوم في الخير والشر لما رأى من صور الجنة وأهلها ومن صور النار وأهلها واستهدوا من الحديث أنه زم كثرة السؤال ولهذا جعل يقول سلوني على سبيل العقوبة يعني ما أنتم مصممين أن تكسروا من السؤال فأنتم المتحملون لتبعك لتبعك ذلك وما قد يعلم مما يكره وعن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا أفي كل عام فسكت ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم استطع فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبدل لكم تذوقوا فرض الله الحج فلو سكت الناس وحجوا لكان لهم سعه لكن إذا تكلف متكلف وجعل يقول افي كل عام فلو قيل له نعم في كل عام لشق ذلك علينا جميعا ولما قدرنا وتخيل لو أن في كل عام وجب عليك الحج وجب عليك أن تنفق نفقاته وأن توفر أوقاته توفر أوقاته و أو تتفرغ من أشغالك ونحو ذلك لا أشد عليك ذلك جدا. ولهذا قال في بعض الروايات زروني ما تركتكم يعني أتركوني وما يعني تركتكم علشان إن غير تكلف ولا كسرة السؤال قال الحافظ الرحجر في الفتح والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة المسائل يعني الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوقا إما على سبيل الاستهزاء يعني كما في الاثر الأول او الامتحان يعني السائل يمتحن وهذا قبيح السائل يعرف الجواب لكن يمتحن واختبر الشيخ أما مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كثير ولا يقل منهم يعني مقام أو زمان أو مكان وأما مع النبي صلى الله عليه وسلم فما كان يفعل هذا إلا منافق لأن الامتحان فرع عن نوع شكل والمنافق يشك في انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعقد له امتحان اما استهزاء وهذا اذا اشتد نفاقه يعني حتى لو نجح فانه يستهزئ او شكا وهذا اخف بمعنى انه لو راه صدق لربما اتبعه واما مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فالاستهزاء غير وارد من انسان جاد وملتزم ومستقيم لكن الامتحان وارد من انسان غير متادب قد يكون مستقيما وملتزما لكن غير متأذف فلسوء أدبه قد يتلمس عثرة السيخ ونحو ذلك فيسأل سؤالا هو يعرفه وربما سمع جوابه من غير السيخ وربما يريد أن يقارن ماذا قال فلان نفس السؤال فلان وأجاب جوابا أعجبني طيب نشوف كده قدرة وإمكانات ونحو ذلك لهذا السيف هذا وإن ظفر بفائدة علمية أو نحوات إلا أنه منزوع البركة لأن هذا ليس على نظام الأدب الذي يحفظ بركة العلم والعمل على الطالب قال إما على سبيل الاستهزاء أو الانتهاء وإما على سبيل التعلم وهذا وجه ثالث أن يبدأ على سبيل التعلم يعني التكلف والمبالاة وأن يتجسم ما عوفي منه يعني ما, ما منه بد لم يكن له بد إلى هذا لكن هو نوع عنه، وهذا كثير الآن منذ قليل جاء بعض الإخوة بيث قالوا يعني عن السير حافياً عليه هل يجوز؟ قلت لو يجوز النبي فهم كان ينتعل أحياناً فلو ما كان يحتفِ أحياناً يعني يمشي حافي النعل وثون لبيتهما أو خلعهما الأمر واسم قالوا لو كان ماشيا في الطريق وفسدت إحدى النعلي ماذا يفعل؟ فقلت له إذا فسدت يسأل هذا من التكلف والتعلم خلاص ماشي في الطريق واحدة وتصور يعني مشكله هذا باب ده باب دايما لا تضع ال... لا تستعجل البلاء هو ماشي خلاص يخلع الاثنين ويلبس الاثنين هذا يفك الجواب وفيه هدي كان ينتعل. وكان يحتفي احيانا هذا مقتضى النصوص لما واحده قطعت والثاني يعمل ايه بقى يعمل ايه يخلع الاثنين ولا يمشي الاثنين يوم الثاني يقول مش هقول لك لما يحصل الكلام ده لا احذر هذا المسلك وبعض الاخوه لا يقصد هذا طبعا لكن حتى ولو كان لا يقصد وقع هذا فلا بد ان يشار اليه بنوع تنبيه قال الحادث لانها نزلت بسبب كثرة المثائل اما على سبيل الاستهزاء او الامتحان وإما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسال عنه لكان على الاباحه هذا وجه كراهه مثل هذا ان عدم السؤال يجعل الامر واسع على الاباحه فربما لو سالت يضيق الامر اما في زمان الشرع والتنزيل هذا واضح يضيق الامر بان ينزل وحده يعني يضيق تكليفا أو يعني يقيل معنا كان مباحا أو يقف منه شيئا ونحو ذلك فيكون يعني قد وقع ما فيه مشقة بسبب هذا الإنسان سواء على نفسه أو على غيره وأما في غير زمان التنزيل قد انقطع الوحي لكن أيضا يرد أن الأمر إذا ترك على السعف كان له فيه سعف وإباحه وإذا صار يتعنف اضطر المفتي ان يضيق عليه مع, مع أن الأمر في بعض الساعة لكن ضيق عليه لأنه يعني استحدث من الافتراضات ما كان على المفتي أن يوسع لنفسه طريق الفتوى بأن يعني يحفظ لنفسه ولهذا السائل فربما ضقت المسألة عمليا على السائل وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لم ينقطع حكم هذه الآية لم ينقطع حكم هذه الآية بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه يعني حتى لا يتصور بعض الناس إنه دائماً قطع التنزيف الآية يعني مقطع حكمها وأن لكل أحد أن يسأل لأنه قد أمن أن ينزل يعني القرآن جديد وااا إنت سألوا عنها حين ينزل القرآن تبدا لكم عف الله عنها الآن انتهى الأمر ولم يعد القرآن ينزل لكن الحق باقي كما يقول رحمه الله قال لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه بل يستعفي ما أمكنه يعني يطلب العفو ويأخذ بعفو الله ومنها هنا قال عمر رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر ام لا الذي اذكره ان هذا الاثر لا يصبح وأن في معناه تفصيلا إذا كان على سبيل التكلف فنعم وإذا ظهرت بعض الأمارات والقرائن فلا بأس أن يسأل وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره فلعله يسوءه إن أبدي له فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله فانه سبحانه يكره ابداءها ولذلك سكت عنها قال القاسمي رحمه الله معقبا على عباره ابن القيم رحمه الله وما ذكره من التعميم هو باعتبار ظاهرها واما المقصود اولا وبالذات كما يقيده تتمتها فهو النهي عن السؤال بما يسوء ابداؤه في زمن الوحي ما ذكره من التعميم يعني في عدم انقطاع حكم هذه الآية باعتبار ظاهرها يعني من المعنى يشمل فأما المقصود أولا وبالذات كما يفيده تاتماتها يعني المقصود أولا وبالذات كما يفيده بقية الآية وإن تسألوا عنها حين ينزل قرآن تبدى لكم فهو النهي عن السؤال بما يسوء إبدائه في زمن الوحي يعني آخر الآية يفيد أن انقطاع حكم الآية معتبر لكن المقيم وسع المعنى لأجل المقصد الأول في الكلام هو كراهه المسائل وزم التكلف في إراد المسائل من غير حالة خصوصا ما لم يقع هذا ينبغي أن يترك حتى يقع ويدل له ما رواه البقري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه إن أعظم المجرمين المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته يعني كان تكلفه وتعنده سببا لا في المشقة على نفسه فقط وإنما في المشقة على المسلمين فإن مثل ذلك قد امن وقوعه يعني شيء سكت الله تعالى عنه فهو عفو ولا يحتاج إليه عمليا فتكلف بعض الناس وجعل يعني يسأل حتى نزل فيه حكم وصار صار الامر مرتبطا باحكام ربما يعني ترتب عليها اذى لا لهذا الشخص وحده ولهذا دائما مع التكلف ياتي البلاء كما قالت العرب ان البلاء موكل بالمنطقي قد يكون الامر في سعه وعرفه من الله تعالى فلا فما يزال يتكلم بعض الناس حتى يقدر الله عز وجل كالذي يقول أنا لا أمرض أبدا الحمد لله يعني ما نصف حين جايني للذكرى وأنا أبدا خلاص البلاء مؤكد بالمنطق إذا نطق على هذا النحو غدا إن شاء الله ينقل إلى الانعاش نعم خليك ساكت أنت في عافية أن فلماذا نعم قال الرجل الذي جاء وقال أرأيت إن وجدت مع مرأة رجلا هذا لم يحدث أبدا في أيام الصحب فلما قال هذا الرجل هذا الكلام اصبح وقد وجد مفترضه وظنه ووقع البلاء فذا قال ارايت المساله التي سالتك لقد ابتليت بها هذا كثير ولهذا مهما استطعت ان تتجنب يعني ما لا تحتاج اليه هذا اولى بالعاقل وفي الشغل عما وجب وحضر واحتاج اليه غني عما لم يكن ولهذا لا يليق قد أن الإنسان يسأل عن أشياء لا يحتاجها وإنما ويترك أشياء هو في حاجة إليه الذي يسأل عن عويص المسائل ودقيقها وهو لا يحسن يتوضأ بعد ولا يحسن صلي ولا يحسن يعني يعبد ربه أو يخشع في صلاته وعنده يعني هموم وركام من الحاجات والمعاني يترك هذا كله ويذهب فيتفذلك ويقول ما حكم الاستنساخ؟ ويعني ماذا لو ان المسلمين صعدوا الى القمر وارادوا ان يستقبلوا القبلة هناك فنظروا فلم يعرفوا يا عم انت خليك اهد في الصين وفي الوحل اللي انت فيه ما لك انت ومن القمر وال نعم وال... يقول والله سؤال مش ده سؤال سؤال شو ممكن يحصل ممكن يحصف نعم فهذا يعني ما يغيظه هذا المفتي في هذه الحالة محظوظ اذا يعني شد عليه بعض الشيء فاظلماذا لو لم تنطق رقمه الان ويعني اتفق انها اهل مسك لا مش ممكن يحصل ابي غيرت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه وهذا ضرب عام في هذا الباب ضروني ما تركت يعني اتركوني ما دمت قد تركتكم من يعني بيان حكم او تحريم شيء أو نحو ذلك يعني لا تتكلفوا ولا تسألوا يعني ولا تبالغوا في تتبع اشياء ربما يعني كلفاتكم تكليفا زائدا ضروني ما تركت يعني ما سكتت عليه اسكتوا فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم اما كثره السؤال فمعروف يعني التكلف وعدم المسارعه الى الاجابه يا بركم تذبحوا بقره اي بقره كانت تجذب وانتهى الامر واخذوا الاذى وافرا لكن ما هي البقره صفاتها كذا وكذا طيب ولونها لونها كذا وكان طيب و فما زالوا يتكلفون حتى شقوا على أنفسهم فشق الله عليه فلم يجدوا إلا بقرة في غاية ما يكون من النفاسة والثمن وبذل لها يعني الغالي وكان يمكن أن تجذب أي بقرة لكن يستكلف هذا كثرة السؤال أما الاختلاف على الأنبياء فهذا أكبح يختلفون على أنبيائهم يعني فلا يتأدبون معهم ويتعنتون في سؤالهم ويتعنتون في متابعتهم والمقصود الاختلاف على الانبياء يعرف من عكسه عكس الاتفاق الاتفاق أن يجتمع الناس على نبيهم وأن يطيعوه وأن يحبوه وأن يتابعوه على شريعتهم وأن يكونوا له عونا في يعني جهاد الأعداء ونصرة الدين هذا الاتفاق لكن الاختلاف ان ينشغل بهم يظهر فيهم منافقون ويظهر فيهم يعني متخلفون ويظهر فيهم مختلفون فينشغل بهم عما يعني عده الله عز وجل له من نشر الدين وجهاد الكافرين فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم لان المأمور في حدود الطاقه الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم أما النهي فالواجب الانتهاء عنه مطلقا لأن النهي كف وترك وليس فيه عمل سلبي ولهذا قالوا إذا نهيتكم عن شيء فدعوه وليس لأحد أن يقول ندع منه ما استطعنا لأن الاستطاع هنا في حق الجميع لأن النهي يطلب منه الكف والكف يقدر عليه كل أحد وإنما الأمر يطلب منه مزيد من الجهد لتحصيل المطلوب وهذا قد يستطيعه البعض ولا يستطيعه البعض ولهذا فأتوا منهم ما استطعتم وعن الحجاج بن عامر السمالي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة السؤال إياكم وكثرة السؤال هذا محمول على ما ليس فيه فائدة. قد يحتاج الإنسان إلى أن يكسر السؤال في مسألة عملية والأمر في هذا واسع فإنما المقصود أن يكون من شأن الإنسان ومن طبعه ومن سمته ومن عادته كثرة السؤال هذا لا يكون إلا على وجه غير محمود وروي عن أبي سعلمة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى صرب صرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تقربوها وترك أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا أحد الأحاديث الأربعين النووي، وهو من الأحاديث التي اختلف في تصحيحها، ولعله أضعفها أضعف الأربعين، والظاهر أنه ضعيف في إثنائه، إلا أن معناه صحيح على كل حال. إن الله فرض فرائض فلا تضيعه، يعني ينبغي الالتزام بفرائض الله عز وجل وعدم تضييعها والغفلة عنه. وحد حدودا فلا تعتدوه ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم وحرم أشياء فلا تقربوه هذه كلها قواعد ثابتة متواترا في نصوص كثيرة من الأكتاب والسنة وترك أشياء من غير نسيان وهذا هو الشاهد فلا تبحثوا عنها يعني اقتضى, اقتضى عفو الله عز وجل أن يطرق هذه الأشياء هو لا يدخل عن ما هيتها وعن حكمها ونحن ذلك وإنما يعني على سبيل التيسير على الناس تركها فلا تبحثوا عنها لأن البحث عنها قد يعني إذا وقعت لا بد أن بين حكمها قد يكون حكمها يعني فيه تسليف على الناس الله عز وجل أراد أن يخفف عنه. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما قد عفى عنه فلا تتكلفوا فلا تتكلفوا يعني السؤال وعن انس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء هذا لكمال أدبهم مع الليصر وكمال هيبتهم له وتقدم هذا المعنى في فصل سابق ولأنهم يباشرونهم يوميا فكثرت السؤال عليه ربما يعني تجلب لهم من متجداد المسائل ما فيه كثير تكليف وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع أما أهل البادية فهم غير أهل الحضر ولا يباشرون النبي طفل وإنما يأتي الرجل مرة ربما في حياته أو مرة يعني كل سنوات فيغتنم الفرصه ليسال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له عذره في هذا ثم إن أهل البادية من الأعراب والأعراب عندهم بعض الجفاء ليس كأهل المدينة فعندهم جرأة في السؤال ونحو ذلك ينتفع بهذا السامع فقد يكون نفس السؤال عنده يستحي أن يسأل فئة العرب بلا حرج لكن قال الرجل العاقل لأنه قد يكون عربيا وليس بعاقل وما أحمق الأعراب كثيرا منهم فمثل هذا لا ينتفع به لأنه سيسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وسوف لا ينتفع لا هو ولا من حضر اللهم إلا أن يعني ينقل مزيد من صور الجفاء الرجل الذي جاء وأمسك بتل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك إنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك طيب ما استفاد الناس بهذا الجفاء إلا أن يقولوا جفاء العرب لكن الرجل ما أحسن المسألة واستفاد الناس حلم النبي صلى الله عليه وسلم وبأبي هو مؤمن وبعد يعني أن كان ما كان منه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا وهذا ايضا يعني عزيز من هذا الاعرب قال لو قد حجرته واسعا ثم بعد قليل ذهب وقام وبال في المسجد لا ليس له حل كل لا لكن اذا كان رجلا عقيلا تكون السيده اقوى وفي قصة اللعان من حديث ابن عمر رضي الله عنهم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها كره المسائل وعابها يعني رجل جاء وقال أرأيت أرأيت يسأل افتراضا لو أن رجلا وجل مع مرأته رجلا يا أخي أسطر في في, في في فكرة المسألة يعني لا تذهب بعقلك إلى ما هنالك فالله تعالى يعفيك ويعافين ويعافي المسلمين لكن هو جاء على يسأل ويستنزل الحكم فابتلي وقبل ان يختل كرهن يوصل مسائل وعابه يعني لما سئل هذا السؤال كرهه وعابه يعني على السائل ان يفترض اضطرابات قبيحة كهذا ثم يعني ترتب على هذا ان ظهر الحكم وظهرت الـ الـ هذه العوره وهذا هذه الكبيره وكان لابد من علاجها فعلى النواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بال ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر وأقام في المدينة لزمه أدب المهجرين والكبار من أصحاب النبي وتوجبت عليه مسؤوليات تجعله يعني تتوجب أمامها تبعات معينة، فهذا الصحابي رضي الله عنه بقي سنة يعني وهو يجعل نفسه في حضور المسافر حتى يسأل يسأل كثيرا لأنه رأى من أصحابه المهازي أنهم لا يسألون، فهو أراد أن يعتني الفرصة ويسأل. قال الحافظ بن حجر ومراده أنه قدم ما فاستمر بتلك الصورة. يحصل المسائل فشية أن يخرج من صفة الوافد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال وأيضا لأن المقيم يعني في مكان إقامته فإنه لا يسمح له بما يسمح للوافد الوافد لمكان السفر فإنه يترفق به أكثر ويغطى متاحة أكثر ويجاب أكثر هذا أيضا يعتبر وفيه إشارة إلى أن المخاطبة بالنهي عن السؤال غير الأعراض وفودا كانوا أو غيرها الوصف يعني الذي يأتي من سفر نيابة عن من وراءهم من الناس من قبيلة أو محلة يسكنونها وعن أبي امامه رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم فاتينا أعرابيا فرشوناه برداء فقلنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطوه رداء هدية طبعا أن هذا ليس المطلوب مشروعا لكن ليس هذه الفرط الرشوة المحرمة لكن هو استخدم اللفظ قال يعني هيجناه على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه صورة هادئة وليست تريشة، لكن يعني قد يستعمل بعض النظ لشحذ الزهن ونحو ذلك ويكون ألطف في ذكره في هذا الباب. مع أن المقصود معنى آخر ليس المتبادر من اللذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في سنين، هو يقصد الغبطة وليس هذا حسدا. وإنما قال حسد حتى من سمع يعني يتأكد عنده المعنى أكثر مما لو قال لا غطة هذا من وجوه البلاغة وعن البراء رضي الله عنه قال إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشيء فاتهيب وإن كنا لن الاعراض الأعراض أي قدومه ليسألوا في فيسمعوهم أجوبة سؤالات الاعراض فيستفيدوها فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراض فيستفيدوها وهذا في نفس المعنى من الضوف الذي كان يقوم به الأعراض لبعد منزلتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمهاجرين والأنصار ولبعض الجرأة والجفاء فينتفع من حضر بالسؤال وجوابه وأمسك الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال حتى جاء جبريل عليه السلام فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه جبريل فقال هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا المقصود أن من بركة أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن كان الله تعالى يقيض لهم الأعراض وأيضا كان جبريل نفسه ينزل ويسأل حتى يعلم الناس فانتفع الصحابة ببركة الأدب من ناحية ولم يفتهم العلم والفهم وهكذا يعني من قطب خيرا بنيته فإن الخير لا يأتي إلا بالخير هؤلاء تركوا شيئا ليتأدبوا فحصلوا الأدب ثم جمرهم الله عز وجل فيما ترقوا فلم يفتهم هذا القاسمي رحمه الله وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه هذا صحيح أو ما لهم بمعرفة ليحاذة راهنة السؤال عن الزبح بالقصر السؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاع، والسؤال عن أحوال يوم القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن فسؤالهم عن الكلاله والقمر والميثل والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك لكن الذين تعلقوا بالآية في كراهية كسرة المتائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سببا للتكليف بما يشق فحقها أن تجتنب هذا كلام جيد وقوي وواضح لمن تأمله يعني يجيب عن شبهة يعني بعد أن ثبت أن من أدب الصحابه عدم السؤال طيب هناك أسئلة سألها الصحاب فكيف يعني تحمل هذه الأسئلة قال إما أن تكون قبل نزول الآية وبعد النزول سألوا لم يسأله وهذا ضعيف وإن كان وردا لكن ليس في ما يثبته تعيينا لأن الصحابة أكمل أدبا في أول أمرهم من أن يحتاجوا إلى يعني المرازعة في هذا وإذا الوجه الثاني أقوى يحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكم يعني النهي ليس عاما لمجرد النهي وإنما النهي مخفوص بما لو احتاج الإنسان كما لو وقع له شيء أو كان متعلقا ببعض الأحكام العامة التي نزل تشريعها وهناك أمور تحتاج إلى تفصيل وعلى هذا تحمل عامة أسئلة الصحارة أسئلة عملية أسئلة ليست من الطرف الفكري وإنما أسئلة يعني يحتاج إليها ولا بد منها ومن خلالها يفهم وجه النص الذي نزل من تشريع أو تحريم أو إباحة أو نحذرك. الحمد لله رب العالمين.